من الله تبارك وتعالى لكل من يكتم ويخفي ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتبه سواء كان ذلك من صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما يجده أهل الكتاب فيدخل في ذلك أهل الكتاب وكذلك أيضا كتمان ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام من الحق الذي بينه في المسائل العلمية والمسائل العملية فيدخل في ذلك مجرد الكتمان ويدخل في ذلك أيضا التبديل والتحريف فإن كل من بدل وحرف فلا بد أن يكون كاتما لما أنزله الله تبارك وتعالى لأنه حينما يبدل المنزل يكون قد كتم الحق وايضا بدله بغيره فلبس على الناس بذلك يدخل في هذا هؤلاء اليهود الذين يأخذون الرشا يشترون به ثمنا قليلا مما يستعضون بهذا التبديل وكذلك ما يحصل لهم من ألوان المكاسب الدنيوية المادية والمعنوية المادية كالاموال والمعنوية كالولايات والرئاسات أو القرب من ذوي الجاه ونحو ذلك فهذا كله من الثمن من الثمن القليل ويشترون به ثمنا قليلا فكل ما في هذه الحياة من أعراضها الزائلة فالواقع أنه قليل سواء كان هذا الذي أخذوه كثيرا أو كان قليلا حقيرا فكله قليل حقيقته لو أنهم أمعنوا النظر والواقع أن هؤلاء لو كانوا يعقلون لادركوا أنهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار سواء قيل بأن ذلك في نار جهنم يأكلون نارا كما يقوله بعض المفسرين أو أن ذلك الذي يأكلونه من الرشة والأموال المحرمة إنما هو في حقيقته نار لأن ذلك يتحول إلى عذاب لأنه سحت وكل جسم أو جسد نبت من حرام فالنار أولى به ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فهذا الذي يأكله الواقع أنه نار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحاكم إليه يعني التقاوي قال إنما هي قطعة من نار يعني إذا أخذ مال أخيه بغير حق قد يكون ألحا بحجته من الآخر فيكون الحكم له وقد يكون مبطلا فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي قطعة من نار قطعة من نار وهكذا كل ما يؤخذ بغير حق فالواقع أنه نار إذا أخذ الإنسان مال أخيه بغير حق فهي نار الذي يأكل أموال اليتامى، الواقع أنه نار وهكذا الذي يأكل الرشوة ونحو ذلك من الأموال المحرمة الواقع أنه يأكل نارا وليس ذلك فقط قال ولا يكلمهم الله يوم القيامه لا يكلمهم كلام رضا وكلام تكريم. ولكن الله يقول لأهل النار اخسو فيها ولا تكلمون. فهذا لا ينافي نفي التكليم. فالمقصود به أنه لا يكلمهم تكليما تكريم. وهكذا أيضا ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قالوا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم لا يزكيهم بمعنى أنه لا يطهرهم من دنس الذنوب والكفر لأن جرائرهم من الكفر بالله تبارك وتعالى لا تطهرها مياه البحار فلا يحصل لهم التزكية ولهم عذاب أليم موجع فذكر لهم هذه الأمور الاربعه أنهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كل واحدة تكفي للحذر من مواقعة مثل هذا الفعل المشين يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب نشر العلم وبث العلم في الناس إن الذين يقدمون ويتأكد نشره إذا دعت الحاجة إليه إما بالسؤال عنه أو يعني بلسان المقال أو بلسان الحال فإنه لا يجوز أي يؤخر ذلك إلا إذا كان يترتب على بث هذا العلم مفسده أكبر يعني كأن يكون الجواب يكون فتنة للسائل لأن عقله لا يطيق ذلك أو لأن قدرته من الناحية العملية لا تطيق ذلك فهنا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله من المسائل ما جوابه السكوت. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة حدث الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله فما كل ما يعلم يقال وإنما ينبغي أن يكون العالم حكيما يتكلم مع كل قوم بما يصلح لمثلهم وينتفعون به فإذا تحدث مع أهل العلم الذين يعقلون عن الله وينزلون هذا العلم التنزيل الصحيح فهؤلاء لا يتكلم معهم كما يتكلم مع غيرهم وأما أن يتكلم الإنسان في كل شيء فإن ذلك مؤذن بفساد عريض وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع أصبحت هذه القضايا اليوم متاحة للأسف بيد كل أحد فيصل الإنسان من هذه الرسائل بهذه الوسائل فيرسلها دون نظر ولا رويه في صحتها اولا ثم فيما يترتب على ذلك من المصالح والمفاسد لو كانت صحيحة فما كل شيء يحسن يصلح أي ينشر وإنما العاقل يتبصر ولو أن الناس كفوا عن هذا النشر ولم يرسلوا شيئا حتى يتثبتوا من أنه صحيح وأن المصلحة تقتضي ذلك وأيضا أن يكون للإنسان فيه صالحة. وكثير من الناس لا يتمكن من تقدير مثل هذه المصالح ولا التمييز بين الصحيح والسقيم من هذه الأخبار والمعلومات التي ينشرها مثل هذا ينبغي له أن يكف ولا يرسل شيئا ويسعه أن يبكي على خطيئته وكف الأذى صدقه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لاحظ هنا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إذا كان الكتمان لغير هذا يعني لغير الشريعة لغير الوحي الذي به الهدى كتم شيئا من الأمور والعلوم الدنيوية فهل هذا يكون بهذه المثابة الجواب لا وإنما ذلك مقيد بهذا القيد ما أنزل الله من الكتاب ثم أيضا هذا القيد الآخر ويشترون به ثمنا قليلا لو أنه كتمه للمصلحة لأنه قد يترتب على بعض الكلام من العلم قد يترتب عليه فتن قد يحدث به أقواما لا ينزلونه التنزيل الصحيح فيحملهم ذلك على أمور لا يمكن ضبطهم معها مثل هؤلاء لا يقال لهم ذلك ومن ثم فهنا يشترون به ثمنا قليلا لكن الذي يكتم هذا ليس لأجل أن يشتري به ثمنا قليلا أو يصانع به أحدا أو يأخذ عليه الرشا أو نحو هذا وإنما فعل ذلك لمصلحة راجحة أو لدفع مفسدة غالبة فمثل هذا هو المطلوب كما هو معلوم كما ذكرت في تلك الآثار ويشترون به ثمنا قليلا لاحظ كل ما في الدنيا فهو قليل الدنيا هذه عابرة وتمضي على الجميع فهو قليل لانقطاع مدته وسوء عاقبته والواقع أن هذا الذي يأخذونه من الرشا قد يكون قليلا في نفسه أيضا حقيرا وتأمل ما في هذه الحياة مما مضى على الأجيال الماضية من المكاسب والأموال التي حصلها أين هي ذهبت الذي كان يقتات بدينه أين مكاسبه التي حصلها ذهبت قد يكون أعطيه جملا قد يكون أعطيه فرسا أعطيه حمارا أعطيه شاتا أعطيه دراهم أين هو وأين دراهمه قرون الماضية قبل مئات السنين عبر الأجيال هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى كما قلنا يدخل فيهم أهل الكتاب دخولا أوليا أينما أخذوا وأينما استعاضوا كل ذلك بمحل وتلاشى فهذه حقيقة الحياة الدنيا متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى الآخرة خير وأبقى الذين آمنوا هذا لمن عقل عن الله تبارك وتعالى وفتح الله بصيرته وكذلك أيضا هذا لا يختص باليهود لأن ظاهر الآية العموم إن الذين يكتمون. فالذين هي من صياغ العموم كما هو معروف فكل من كتم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كتمه أو بدله وحرفه فزاد على الكتمان التبديل فهو متوعد بذلك وكما قيل على قدر المقام يكون الملام فإذا كان هذا في أهل الكتاب فهذه الأمة أشرف ونبيها صلى الله عليه وسلم أعظم وكتابها أجل الكتب فاللوم الذي يلحق أهل الكتمان من هذه الأمة أعظم من اللوم الذي يلحق أهل الكتاب وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لاحظنا كيف جاء تأكيد الأكل تقريره ببيان مقر المأكول ومعلوم الذي يأكل إنما يكون ذلك إلى البطن أولئك ما يأكلون ما قال ما يأكلون إلا النار قال ما يأكلون في بطونه فذكر المستقر مع أنه معلوم أن الأكل يستقر في البطن ولا يبقى في فم الإنسان أو في حلقه أو نحو ذلك إنما يصير إلى البطن قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار فهذا فيه مزيد من التقرير والتأكيد أن الذي يستقر في هذه البطون إنما هو النار يأكلون النار وأيضا ذكر البطون يدل على شره هؤلاء وجشعهم وأنهم عبيد لهذه البطون حينما يستعبد الإنسان حينما يبيع آخرته من أجل دنيا غيره يعني من أجل أن يوسع لهؤلاء الناس بزعمه فيحرف الكتاب المنزل ويبدل حقائق الدين من أجل أن يوسع لهؤلاء في أمر يزعمون أنهم ضاقوا به ذرعا أو حينما يفعل ذلك ليتزين ويتجمل لأهل الدنيا فالواقع أنه يبيع دينه لدنيا غيره والناس في هذا مراتب في الأكل والكسب فمن الناس من يعمل بهذه الدنيا ويكتسب بالطرق المعروفة بالتجارة ونحو ذلك من المكاسب والصناعات والمهن والحرف وما أشبه ذلك ليحصل الدنيا وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الكسب وما كان بعمله. يده بكسب يده كما كان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده هذا الأول الثاني هو الذي يبذل الدنيا من أجل الدين من أجل عزاز الدين كان في سبيل الله ونحو ذلك فهذا أكمل من الأول الذي يبذل جهده وطاقته ليحصل من هذه الأموال والمتاع الدنيوي لكن أعظم من هذا من يبذل المال لإعزاز دينه في سبيل دينه يبقى بين هؤلاء أدونهم مراتب فمن أسوأ هذه المراتب أن يبذل الإنسان دينه ليحصل دنيا يعني تكون الاله لكسب الدنيا هي الدين، الآله لكسب الدنيا هي الدين، الدين يكون وسيلة آله لتحصيل الدنيا، سواء كان ذلك المال أو كان ذلك بالجاه أو الرئاسة ونحو ذلك او يريد أن يترفع بهذا يظهر الدين والزهد والعبادة وما أشبه ذلك ليحصل مكاسب دنيوية أي إن كانت. وأسوأ من هذا من يبذل دينه لدنيا غيره يعني الذي قبله يبذل دينه لدنياه هو من أجل أن يحصل مثل هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لكن أن يبذل الإنسان دينه لدنيا غيره فهذا أسوأ المراتب أن يبذل دينه لدنيا غيره فلا يصح بحالا من الأحوال ولا يليق بالعاقل أن يضر بآخرته من أجل دنيا غيره بعض الناس يفعل هذا على سبيل الحمية لقريبه وقد يفعل ذلك من باب كما يقال المساعدة والشفاعة المحرمه، ومن يشفع شفاعة سيئة فهذا كأن يكون ذلك لا يستحق هذا المقام أو هذا العمل أو نحو ذلك فيشفع له قدم على غيره يوضع في مكان ليس بأهل له فتتعطل المصالح يضر بالناس وما أشبه ذلك المقصود أن الإنسان لا يضر آخرته من أجل دنياه هو فضلا عن دنيا غيره إذا كان يعقل أصلا أن يحفظ الإنسان دينه أن يحرز ذلك وأن يحفظ آخرته ويعين الناس ويساعدهم ويقف معهم بجاهه وبكل مستطاع مع ضعيفهم والمحتاج ونحو ذلك لكن بحيث لا يكون ذلك على حساب آخرته ودينه فلا يلحقه حرج عند الله تبارك وتعالى وإلا فكما قال الله عز وجل إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما الله أولى به قد يقال هذا ضعيف هذا مسكين فيأتي ويشهد له شهادة زور وهذا الإنسان ليس كما ليس كما قال فالله أولى بعباده والإنسان يشهد بالحق وكذلك أيضا هذه الآية أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار يدل على حقارة هؤلاء أنهم باعوا الآخرة ب حظ من المطعم الذي لا شأن له هذا الأكل الذي يأكله الإنسان يعني هذا المال الذي يجمعه وسألت لماذا تريد قام من أجل أن نأكل هذا الأكل الذي يأكله وفي الواقع لا يجد لذته إلا لحظة المضغ لا يجد لذة قبل ولا يجد لذة بعد بعد ذلك ثم يصير إلى ما قد علمتم فهذا لا يستحق والجوع يمكن أن يطرد بكسرة من الخبز يابسه يمكن يمكن فلا يحتاج الإنسان إلى أن يبذل دينه وأن يضيع آخرته في سبيل مكاسب قليلة يحصلها وعما قريب يفارقها يموت أو تذهب هنا أو هناك ويبقى عمله السيء يلقى جزاءه عند الله تبارك وتعالى كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار إطلاق المسبب على السبب فهذا الأكل الحرام من الرشا وغيرها هو سبب للنار ما يأكلون في بطونهم إلا النار فهذه الأكل المحرم هذه المكاسب المحرمة هي سبب سبب لماذا؟ للعذاب بالنار فسمى هذا الأكل نارا ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنه يتسبب عن عذاب الله عز وجل فسماه نارا فأطلق المسبب على السبب ولا يزكيهم لا يزكيهم فالله تبارك وتعالى يزكي من شاء من عباده وهؤلاء لا يحصل لهم هذه التزكية لأنهم كتموا عن العباد سبب زكاة النفوس وهو الوحي والهدى الذي يحصل به التزكية والذي بعث في الأمهين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فهذا الوحي الذي بعث الله به رسله عليه الصلاة والسلام تحصل به تزكية النفوس فهؤلاء إذا كتموه يكون الواحد منهم قد وقع في جريمة وهي أنه حبس عن الناس ما يكون به ذكاء النفوس فالجزاء من جنس العمل فكان عاقبتهم أن الله لا يزكيهم وهذا يدل على شده هذا الجرم وهو كتمان العلم ولهم عذاب عظيم لما اوقعوا فيه الناس من العناء بكتمان ذلك وضيعوا حدود الله تبارك وتعالى وشرعه واحكامه ولا يزكيهم فهذا كله ولهم عذاب اليم مؤلم يعني فاعل بمعنى فاعل أنه موجع شديد الإيلام للابدان وشديد الإيلام للنفوس نسال الله العافية فهذه الآية وحدها تكفي في وعيد من بدل أو كتم أو ضيع حدود الله تبارك وتعالى بكتمانه للعلم وهي أعظم حظ على بث العلم ونشره والله تبارك وتعالى يسأل كل إنسان بما أعطاه ويحاسبه فالذي أعطاه المال سيحاسبه على هذا المال والذي أعطاه العلم سيحاسبه على هذا العلم والذي أعطاه الجاه سيحاسبه على هذا الجاه والذي أعطاه عافية في بدنه أو قوة في رأيه وعقلا راجحا سيحاسبه على ذلك لا يكون حسابه كحساب ضعيف العقل وهكذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبي نحمد وعليه وصحبه إضافة أو سؤال لا إله إلا الله نعم والناس أجمعين نعم صحيح إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون somehow he's going at